الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل اخي ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل اخي ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى، فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء، فالله مولك المعيّن. قدر مِنَ الله مضى، فابسم إذا حل لن يضيق بك الفضاء، فالله مولك المعيّن. الصبر نور ويقيم لله در الصابرين عمل خيره ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقيم لله در الصابرين عمل خيره ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعمل هداة المهتدين انظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعمل هداة المهتدين نور ويقي. أبداً وعزمك لا يلين، الصبر نور ويقين، لله در الصابرين، املؤ خيّة ولا تهين، أبداً وعزمك لا يلين، الله يعلم ما يكون، والأمر فيك كاف ونور ريب المنون واذكر يواف الصابرون الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يواف الصابرون الصبر نور ويقين الاخيه ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل اخيه ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين ابدا وعزمك لا يلين ابدا وعزمك لا يلين